سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا في السابقات سبق في المدبرات امرا نصوره في كشن ارواح ايش يسمى الربين دا حنا لي تشرب الحنان لارواح بوذي كفرا سويد دي سنسر حذرا لارواح بوذي يمن شريس عمون در عم ذي فيه ناو أسغوال در مغولا أسرار وحب ذي يمن الجنة سويد ضبرن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أهنا لمردودون في الحافرة إذا كنا هظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاشرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أسمى ثلق جدنيث جد أجد الثفا فيظنين ولو نسني فجعا ولذل ننسن أرغط قرنش اذ غد اما كان اللاثورة من يريد يغسان يركان قرنش اهتنا اهت غارين تصطاف يوسن دهي مدسر نثنين غفوذ مرقع هلتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طواء اذهب لا فرعون انه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ما سبب ذك كده خالها دران فين دي هدران غف موسى إميز دي الساوي البافيس ذي قغزر إزديهن طوى كده يسميز إنيس روح غرف العون الثانية تغادي القاعان إنيس إياه مثل غيط أجززك ضمنيك أشملغتي السنظ وفي نصحتك وذض فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبار يسحى فحشرف نادى فقال أنا ربكم لا لا يستخنجد العالم مقرث ذين فرد الفرع يسشد في عصان ينقل في روح يجمع دهره يتعقد يقارن كيف ربي نوان تخدم ما راش الله نكاد الاخره ولولا ان في ذلك العبرة لمن يخشى يطفيت ربي غثيث في سن الجورش مشغولان الريش تاعو كيدير عفره أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم دخلوا وقعر واخرق نغذيهن مثيهنان يساعدت أنه يعدلت ذكر ذطرة اشتفت بعدك بعد ذكني قاديت يسفت بكسامانيس يسمغت يحشيشنيس إذنال إرصة أيكذ النفعنون أذي تشكل مرنون فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أثن مرد يسكن ويجذرني مقرن طعمة الكبرى السن رد يمكثير أفن ذمين يخدم أدفق جهنما أتيزر ونسك ذن من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى ماذو إنك نيطغان نسيق خطر ذا الدنيث جهنم رمض قيس ماذو إنك شاو ذن إذ الدنس في الهوين ويمنيس ذا الجنة رمض قيس يسألونك عن الساعة إيانا مرصاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية نوضحاها أنك ستقسيا في الساعة من مرداز أنك وثعر مضيس نخبرين سغربا بيك شن نظريس بركا وأنك نشي وغذن أما كنا سنمتظرا للدنثور الدني ثور نقيما حشى الصباح نغتمديث